أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأباه في الهوى قربي وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتبن ما جليت عسى تعود إلى رضا